موقف إلى الله يقودني. ضرب قبر لسبت دعناه دعبنا برضو عشنا ديمن علينا بدلنا. مرة فيها تملك عليا ده شيء في حياتنا وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة فرا لو سنبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني فالأم نعيم يعرفه من جرب يوم من فرماني ويا من لازالت أمك باقية فلزم قدميها فتم الجنة فسيأتي يوم ولن ترى قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والده عند الكبر أحدهما أوكلاهما ثم لم يدخل الجنة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما احذر دعوة المظلوم احذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب احذر دعوة المظلوم فإن الله يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصر النكي ولو بعد حين فكيف, فكيف إذا, كان إذا كان المظلوم أما أو أبا قال كعب الأحباب إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان باراً بوالديه ليزيده برراً وخيراً حدث أحد الثقات قائلاً جلست مع شيخ معروف فأخبرني هذا الخبر يقول الشيخ جاءني رجل وهو يلعن أمه جاءني رجل وهو يلعن أمه فنهيته عن ذلك ثم سألته ما ذنبها وما جرمها وما هي خطيئتها قال عملت فخرا لزوجتي قلت وكيف عرفت كيف عرفت أنها هي قال زوجتي أخبرتني بذلك وهي تنكر ذلك يعني الأم قلت عجبا تصدق زوجتك وتكذب أمك يقول الشيخ فطلبت رؤية أمه فجاء بها ابنها الأكبر وجمعت بينهم وكثر النقاش وطال الحوار ونفسي تحدثني يعني الشيخ ونفسي تحدثني أن الزوجة كاذبة سمعت من الأم أيمانا وبكاء حارا يدل على صدقها وأصرت الزوجة أن تقبل اليمين من الأم إلا في بيت الله الحرام فقلت لهم بعد أن أصرت زوجة الابن اذهبوا إلى بيت الله الحرام ثم طلبت رقم هاتف الابن الأكبر واتصلت به بعد يومين فقال ذهبنا لبيت الله الحرام ودعت أمي على نفسها دعت أمي على نفسها بألا تعود إلى بيتها إن كانت فعلت وتضرعت إلى الله أن ينتصر لها من ابنها وزوجته إن كانت مظلومة يقول الابن للشيخ ثم عدت بأمي ودموعها على خدودها فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا في بيتنا أن أخي وزوجته مات على إثر حادث لهما في الطريق فلما وصلنا وجدنا الخبر أمامنا أن أخي وزوجته مات على إثر حادث لهما في الطريق أما قال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فكيف إذا كان المظلوم أما أو أبا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هل أن الأم أخطأت هل يحق لنا أن نثيئ معاملتها وننسى فضلها أما أمرنا الله ببر الوالدين ولو كان كافرين فقال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم رضى الله من رضى الوالدين وصخط الله من صخط الوالدين اعلمي واعلمي أن كل شيء يعوض في هذه الدنيا لكن كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك بصراحة كم واحد منا يقبل يد أمك وكم واحد منا يقبل رأسها وكم واحد منا يجلس بين قدميها وكم واحد منا يكلمها بأدب واحترام صدقوني لو نظر كل واحد منا إلى أسلوب تعامله مع أمه لوجد نفسه عاقا وجاحدا الحقيقة أن أنا نبحاج ماسة لإعادة النظر في علاقاتنا مع أمهاتنا أما تدرون أن في الإحسان للوالدين متعة في الدنيا وسعاده في الآخرة قضى ربك ألا تعبدون إلا إياه وقد قضى إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمٌ